سأل أبو ذر رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول بيت وضع في الأرض أول قال البيت الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت ثم مي ثم أي قال قال كم بينهما قال أربعون عاما الكعبة وضعت للعبادة قال الله إن أول بيت وضع للناس أي للعبادة بقرينة ولله على الناس حج البيت إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة الذي هنا موصوف صفة لموصوف محذوف والتقدير للبيت الذي ببكة وكلمة بكة اختلف في معناها فقال بعضهم إنها مرادفة لمكة وقال بعضهم إن الباء والميم حرفان اشتهر في كلام العرب أنهما يكون بينهما تناوب تقول ضربة لازب وضربة لازم وقال أخرون وهو الحق إن شاء الله أن بكه المراد بها موضع الكعبة ومكه الحرم كله مكه الحرم كله وبكه بالباء موضع, موضع البيت موضع الكعبة إن أول بيت موضع للناس للذي ببكة مباركة سمى الله جل وعلا بيته مباركة لأن عنده ترفع الدرجات تغفر الخطيئات تمحى الزلات ولهذا جعل الله جل وعلا الحج إلى البيت من أعظم الأركان وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه من أول من بن البيت المشهور أن أول من بناه الملائكة بنته الملائكة لآدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض كما أن الملائكة في السماء تحف بالبيت المعمور فإن الكعبة يحف بها أولياء الله الصالحون فبنت الملائكة الكعبة لخليل الله جل وعلا لنبي الله جل وعلا آدم أبي البشر بعد أن أهبط إلى الأرض ثم إن البيت أصابه ما أصابه من التغير وربما كان هذا قبل طوفان نوح أو بعده ثم إن الله جل وعلا أوحى إلى الخليل أن يرفع القواعد من البيت وابراهيم عليه السلام ولد في العراق ثم هاجر إلى الشام وكان معه في الشام زوجته سارة ولم تكن قادرة على الإنجاب كانت عاقرة ثم إنها أهدي لها جارية هي هاجر من قبل ملك حاول أن يتسلط عليها فمنعه الله فاهدها هاجر فاهدت هاجر فاهدت سارة هاجر إلى خليل الله إبراهيم فتزوجها فأنجب منها إسماعيل ثم إن الله جل وعلا أمر الخليل أن يهاجر بزوجته وابنه إلى البيت الحرام قبل أن يبنى فأتى الخليل ووضع زوجته وابنه ثم تنحى قائلا رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ولم يكن البيت يومئذ قد شيده الخليل مما يدل على أن البيت كان له أثر سابق من قبل وأن إبراهيم ليس أول من بناه